الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمام ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فطيام شحرين متتابعين من قبل ان يتماسا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 يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحفاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض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 ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نوعا من ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنه أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبأس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون ومن نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضاجهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 إن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدين جواكم فدقات. فإذا لم تفعلوا تاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله.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 أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتقدوا أيمانهم جنة ففضوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن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 استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذتر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحاد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 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم. اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه